الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الله وإن يردك بخير فلا رد لفضله عز وجل يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للانسان أن يعلق رجاءه بالله عز وجل لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله ومنها تقويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله وانه مهما حاول هؤلاء ان يصيبوك بضرر فانهم لا يملكون ذلك اذا لم يكن له اراده ومنها الحث على الصبر لانك اذا علمت ان الذي اصابك بالضر هو الله فلا بد ان تصبر لانك عبد يفعل بك ما شاء فتصبر على ما يصيبك من الضرر ومنها قوه رجاء العبد بالله عز وجل إذا أصابه الضرر أن يزول عنه الضرر وجه ذلك قوله فهو على كل شيء قدير وكم من أضغار حدثت للانسان حتى أوصلت إلى اليأس والقنوط كشفه الله عز وجل كم من إنسان اصيب بمرض حتى وصل إلى حافة القبر ثم شفاه الله وكم من إنسان اصيب بالفقر حتى وصل إلى أن لا يجد قوت يومه والعلثه أغناه الله وكم من إنسان كان وحيدا فرزقه الله وهلوم جرا لأن لها على كل شيء قدير ومن فائد هذه الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف كما يشاء بعباده لقوله ان يمسك بكذا ويمسكت بكذا ومنها عموم قدرة الله لقوله فهو على كل شيء قدير يقابل القدرة العجز وهنا صفتان متشابهتان او متقاربتان القوه والقدره والفرق بينهما يحصل بالتعريف القدره التمكن من الفعل بلا عجز والقوه التمكن من الفعل بلا ضعف والدليل قال سبحانه وتعالى: وما انا منور في شيء من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان اي عليما قديرا والدليل القوه الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد القوه ضعف وشيء أيهما أكمل أو أيهما أعم نقول أما القوه فهي أعم لأنها تكون في ذي الشعور وغيره في الشعور يعني في ذي الإرادة وغيره فتقول فلان قوي وتقول الحديد قوي واما الاراده فإنها لا تكون نعم وأما القدره فانها لا تكون الا من ذي الاراده الا من ذي إلا لا يصح ان تقول الباب قادر لانه ليس له اراده ايهما اكمل القوه اكمل لانه يلزم من وجود القوه القدره ولا عكس ونضرب مثل هذا لرجل قيل له احمل هذا الحجر فحمله لكن بما لماذا نصف هذا الرجل بانه قادر غير قوي وانسان اخر قلنا له احمل هذا الحجر اراد ان يحمله فعاجز نقول هذا عاجز غير قادر ورجل ثالث قلنا احمل هذا الحجر فاخذه وكانه ريشه هذا قوي وهل هو قادر نعم من باب أول وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قريب كل شيء فالله قادر عليه كل شيء حتى وإن بعد في ذهنك فالله قادر عليه ولهذا نبه الله تبارك وتعالى زكريا هنا قال رب أنا يكون غلام وكانت معك عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا قال الله له كذلك قال ربك هو علي هيا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فأنا خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قادر على ان يخلق لك ولدا اليس كذلك وهذا قياس اولويه واضح او على الاقل قياس مثلي واضح فالقادر على العدم قادر على الايجاد والقادر على الايجاد قادر على العدم اذا يا اخي لا تستكثر ان تسال الله تبارك وتعالى شيئا لا تكون فيه معتجيا في الدعاء ولو كان في نظرك بعيدا لان الله تعالى على كل شيء قدير ثم قال وهو القاهر فوق عباده هو الحكيم الخبير هو الضمير يعود عن الله عز وجل ومرجعهما سبب من الايه القاهر فوق عباده القاهر هو الغلبه مع السلطان يعني السلطه لان الغالب المطلق قد لا يكون له سلطه لكن قهر الله عز وجل غلبه مع سلطه تامه وقوله فوق عباده هل المراد فوقيه المكانه او فوقيه المكان او هما جميعا نعم هما جميعا فوقيه المكان وفوقيه المكانه وعليه فيكون المعنى هو القاهر فوق عباده من حيث المعنى لا يمكن ان تغلبه قوه ومن حيث المكان انه فوق كل شيء وقول عباده جمع عبد والمراد به هنا العبوديه العامه التي تشمل المؤمن والكافر لأن العبودية فاتقس عامة وخاصه وأخص العامة هي عبوديه أن جميع المخلوقات كلها ذليلها أمام الله عز وجل فهي عابدة قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا الخاصة هي عباد عبوديه المؤمنين كما في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون العبوديه التي اخص هي هي عبوديه الرسل قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم منصورون وان جندنا لهم غالب فهنا ثلاث احسان الاخر بينها لنا بارك الله فيك هنا القاهر فوق عباده هي العامة أو الخاصة العامة العام هو أعلم أن الخاصة تدخل في العامة بمعنى أن الله أنهم عباد لله العبودة العبودية القدرية والعبودية الشرعية طيب إذن القاهر فقط عباده المراد عبودية القدر كل خاضع لله عز وجل لو كان من اقسى عباد الله فهو عبد لله ففرعون مثلا عبد الله بالمعنى العام نعم عبد الله بالمعنى العام وموسى عبد الله بالمعنى العام والخاص فالعبوديه الشرعيه خاصه والعبوديه القدريه الكونيه عامه فوق عباده وهو الحكيم الخبير الحكيم تصح ان تكون بمعنى محكم والشاهد على مجيء فعيل بمعنى مفعل بل الشواهد كثيره منها قول الشعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم أمن ريحانة الداعي السميع الداعي السميع إلا المسمع أي نعم ليس المعنى السامع إنه داعي السميع يعني المسمع يؤرقني وأصحابي هجوم وحكم ايضا بمعنى حاكم حكيم بمعنى حكيم إذن هي مشتقة من الحكمة ومن الحكم والدليل على هذا ألا انها من الحكم قول الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله الحكم لقوم يؤمنون واما من الحكمة فكما في قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين والجواب بلاء إذن الحكيم مشتقه من نعم من الأحكام والحكم فإذا كانت مشتقه من الأحكام فهي بمعنى محكم وإذا كانت من الحكم فهي بمعنى حاكم والله تبارك وتعالى موصوف بهذا وهذا ثم أعلم أن الحكم كوني وشرعي الحكم كوني وشرع من الكوني قول الله تعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي أن يقدر لي هذا حكم قدري وأما الشرعي فمنهم قول الله تبارك وتعالى في سورة المتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم إذن الحكم نوعان كوني وشرعي مثال الكوني قول الله تعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرضاء حتى يدعني أبي أو يحكم الله لي ومن الشرع قوله تعالى في سورة المتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم أي شرع حكم شرعي فإن قال قائل ما الفرق بينهما قلنا الفرق بينهما من وجهين الأول أن الحكم القدري لا بد أن يقع إذا حكم الله تعالى بشيء حكما قدريا فلا بد أن يقع حكم سبحانه وتعالى بالخوف لا بد, لا بد أن يقع الخوف بالجدب لا بد نقع يقع الجد بالرخاء لا بد نقع يقع الرخاء وهل مجرم الحكم الشرعي إذا حكم بشيء فقد ينفذ وقد لا ينفذ فإذا قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة فهل نقول إن هذه الآية تدل على أنه لا يمكن أن يأكل الميتة لأحد لا قد يأكل وقد لا يأكل الفرق الثاني ان الحكم الشرعي سواء كان ايجابا او تحريما لا يكون الا فيما يرضى الله عز وجل لا يمكن ان يامر الله عباده بما يكرههم ولا ان ينهاهم عما يحبه الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويرضاه وفيما يكرهه ويسخطه هذا هو الفرق انتهينا من الكلام على الحكم الحكمه الحكمه نوعها. حكمة وهي أن يكون الشيء على هذه الصورة المعجلة حكمة أخرى أن يكون هذا الشيء لغاية محمودة الأولى حكمة صورية ثانية غائية فإذا تاملت المخلوقات كلها وجدت أنها في غاية الحكمة شمس قمر نجوم رياح أمطار وهكذا كلها الحكمة وإذا نرأت الغاية منها وجدتها غاية حميدة مطابقة للحكمه كذلك أيضا الشر إذا تأمنت الشرائع وجدت كون هذا الشيء على صورة معينة حكمة وكونه لغاية حميدة حكمة في الزكاة مثلا نجد الزروع ما سقي بمعونة كان في نصف العشر وما سقي بلا ماونه العشر ليش اختلاف؟ لان الواقع يقتضي ذلك ما بلا بماونه تعب عليه صاحبه وانفق مالا كثيرا في استخراج الماء وذاك لم يفعل. لا لم يكن عليه هذا كذلك اذا تاملت الحكمه في الزكاه ايضا وجدت ان المال القليل لا تجب فيه الزكاه لانه لا يحتمل المواساة بخلاف الكثير ووجدت ما يشق اخراج الزكاه عن لا تجي فيه الزكاه كالثياب والمراكب والبيوت وما اشبهها طيب ما الحكمه من الزكاه الان عرفنا ان عرف الزكاه على صوره معينه حكمه لكن ما الحكمه من الزكاه اسمع خذ من اموالهم صدقه إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها هذا افضل شيء تطهرهم من الذنوب لأن الصدقه تثب الخضية تزكيهم بها أي تزكي أخلاقهم ودينهم تزكي دينهم لأنه يبذل ما يحب فيما يحب الله عز وجل ولا يمكن أن يبذل الإنسان معقوبا إلا لما هو أحب كذلك تزكي أخلاقهم بالكرم والسخاء والرخاء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أسباب شراح الصدر الصدق والبد وهذا معنى خفي كلما كان الإنسان أشد بذلا للمال كان أوسع صدر لا سيما إذا كان يؤمن بأنه يقرب إلى الله عز وجل وأنه يكفر سيئاته وما أشبه ذلك المهم الآن الحكم والاحكام الحكم كوني وشرط الاحكام صوري وغير ويكون ايضا الحكمة تكون في المشروعات وفي المخلوقات الخبير يعني ذا الخبرة قال أهل العلم والخبرة هي العلم ببواطن الأمور هي العلم ببواطن الأمور مشتقة من خبير الزرع الذي يدفن في الأرض ويكون خفيا ولهذا يمر عليكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن المخابره يعني المزارعه التي تشمل على الغرض إذن الخبير يعني العليم ببواطن الامور جل وعلا حتى ان الله قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه الذي يحدث به نفسه يعلمه الله عز وجل قبل ان يحدث به لسانه وقبل ان يعلم به اخوانه الخبير إذن ذو الخبره وهي العلم ببواطن الامور طيب هل نقول واذا كان خبيرا لازم ان يكون عليما نعم يلزم أن نكون عليم. وقرن الله تعالى هنا بين الحكيم والخبير ليعلم الناس أن حكمة الله عز وجل عن خبرة, عن خبرة وعلم ببواطن الأمور وعلى هذا فقد تكون خفية على كثير من الناس لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيرا ففي قرن هذين الاسمين فائدة وهي أن الخبرة قد تكون خفيه لا يعلمها إلا الله عز وجل ومن ثم قلنا إن جميع أوامر الشرع ونواهيه حكمة ولا حاجة أن نعرف العلة لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل وأنه ما شرعه إلا الحكمة فلا حاجة وما موقفنا من الأوامر والنواهي إلا أن نقول سمعنا وأطعنا إنت يا لنا معرفة الحكمة فهذا منا من الله عز وجل ومساعده ومعوننا الله حتى يطمئن القلب ويقول الإيمان وإن لم تتبين فالمؤمن يكفيه أن هذا حكم الله عز وجل ولذلك ربما تكون العبادة التي تخفى حكمتها ابلغ في التعبد لأن الشيء إذا علمت علته قد يكون عقلك يامرك به لكن إذا كنت لا تعرف لله فإن تذللك لله به وعبادتك إياه ابلغ في التذلل مثلا رمي الجمرات حصى تاخذها من الارض ترميبها في مكان معين الانسان قد يعلم الا وقد لا يعلم اكبر إلا فيها انها ذكر الله عز وجل انها ذكر لله كما جاء في الحديث انما جعل التوراه بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله فهذا كمال التعبد انسان عاقل مؤمن فاهم ذكي يأخذ حجرات حصيات ويرميها في مكان معين هذا لولا انه مشروع يقيل انه عبد لكنه في وقته ومكانه مشروع لأنه يعيش فيه كمال التعبد والتذلل لله وأن المؤمن يقول سمانا وأطعانا مع أن فيه ذكر لله بالقلب وهو كمال التذلل والتعبد وفيه ذكر الله باللسان لأن يشرع في كل حصاد ترميها أن تقول الله اكبر ثم قال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قيل إن هذه الآية لها سبب وهو أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لك بأنك حق اليهود والنصارى أنكر فمن يشهد لك فأنزل الله هذه الآية وسواء كان هذا هو السبب أو لم يكن هذا هو السبب لأن في قلوب المشركين لا شك أن الشيطان يلقي في قلوبهم ويقول محمد وش عنده من الآيات وش عنده من الشهادة يقول عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة أي شيء الجواب واضح ولهذا أمر الله نبيه أن يجيب قبل أن يجيب هؤلاء لئلا يكابل ويعاند فقال قل الله شهيد بيني وبينك وكان يعني يتبادر أن يقول الله جوابا لهم هم لو قالوا من الشاهد لكن الرسول يسألهم يقول اي شيء أكبر ربما يكابعون ويقول لا شاهد لك فقال قل الله شهيد بين وبين نعرف هذه الايه لان فيها أوتر قل الله العرب الأول أن يكون الاسم الكريم مبتدا والخبر محذوف والتقدير قل الله أكبر شهادة وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد خبر مبتدا محذوف والتقدير هو شهيد بيني وبينه أن يكون الاسم الكريم مبتدا خبره محذوف التقدير الله أكبر شهادة ليكون مطابقا لقوله قل أي شيء أكبر شهادة وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد بيني وبينكم خبر مبتدى محذوف والتقدير هو شهيد بيني وبينكم الوجه الثاني أن يكون الاسم الكريم خبر لمحذوف تقديره هو الله وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد يجوز فيها وجهها الوجه الأول أن تكون خبرا ثاني للمبتدا المحذوف ويكون التقليل هو الله شهيد خبر ثاني والوجه الثاني ان تقول شهيد خبر مبتدا المحفوظ يعني هو الله هو شهيد بيني وبينك هذه الاوجه في الاعراب يتوقف عليها الوقوف على اي كلمه قل الله نقف على هذا في وجه اخر منفصل عن هذه الوجوه ان يكون الاسم الكريم مبتدا خبره شهيد. ولله شهيد بينه وبين وإذا كان الله شهيدا بينه وبين أعدائه فمن أكبر من الله لا أحد أكبر كل هذه الأوجه مهما تنوعت لا تعد أن يكون المعنى الله أكبر شهادة من كل شيء ولا شك في هذا الله أكبر شهادة من كل شيء وبماذا شهد, شهد الله للرسول عليه الصلاة والسلام؟ شهد الله للرسول صلى الله عليه وسلم بصدقه باللفظ وبالفعل اللفظ قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم وقال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك لرسول فهذه شهادة قوليه من الله على أن رسول الله صلى الله عليه اله وسلم حق أما الفعل الآيات التي يظهرها الله على يده هذه الشهادة فعلية من الله التمكين له في الأرض تمكينه من أن يضرب الأعناق ويسبي الأموال والذلية تمكينه من أن يتلو القرآن على الناس ويقول هذا كلام الله وقد قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقول بعضها لأخذنا منه باليمين ثم لاقطعنا من لغته شهاده الله الفعليه كثيره شهد الله لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانه حق قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ اوحي يعني. أبهم الفاعل لانه معلوم فالموحي والله عز وجل والوحي في اللغه العربيه في الاصل الاعلام بسرعه وخفاء ان تعلم صاحبك بسرعه تعطيه كلمات يفهمها بسرعه وخفاء لئلا يطلع عليها احد فاصله السر اصلح الوحي السر لكنه في الاصطلاح هو عباره عن تكريم الله عز وجل بواسطه او بغير واسطه لاحد من عباده بشريعه يبلغها الناس هذا الوحي وسمي بذلك لأن الوحي خفي تارة يكون في روع الرسول وتارة يكون بتكليم الله للرسول من وراء حجاب وتارة يكون بإرسال رسول يرسله الله عز وجل فيوحي بإنه ما شاء وقول القرآن القرآن مصدر كالغفران والشكران وهل هذا المصدر بمعنى اسم المفعول ولا بمعنى اسم الفاعل المصدر ياتي بمعنى اسم الفاعل وياتي بمعنى اسم المفعول تقول هذا عدل الرضا اي عاجل الراضي وفي الحديث من عمل عملا يسعى له فهو رد اي مردود فهل هنا هذا المصدر بمعنى اسم الفاعل او بمعنى اسم المفعول اجواب يكون لهما جميعا فهو بمعنى اسم الفاعل اي قارئ لانه جامع جامع اياته وكلماته وما يحتاج الناس اليه بمعنى مفعول أي مقروء وكلا الوصفين ثابت للقرآن الكريم لانذركم به اللام هنا متعلق ب أي اي اوحي الي لاكون منذرا لكم وهذا هو الحكمه من الوحي ان الله سبحانه وتعالى يوحي للرسول لينذر به واذا اورث الله تبارك وتعالى رجلا هذا الوحي فإنما أورثه الله لينذر ويقول حق كما سأتنشغل في الفوائد ومن بلغ من هذي سموصور معطوف على أي شيء على كاف ينذر يعني وانذر من بلغ والفاعل يعد على القرآن. والمعنى ومن بلغه القرآن بأي واصل من بلغه القرآن فقد أنذر ولكن من بلغه القرآن بغير اللغة العربية ولم يفهم منه شيء فلا تقوم عليه الحجه ومن بلغه باللغه العربيه وهو لا يفهمها فإنها لا تقوم عليه الحجه لقول الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وقوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا لا لانهم تعقلون جعلناه يعني صيغناه باللغه العربيه قال الله تعالى وهو القاهر وقالباته إلى آخر بهذه الآية فوائد منها إثبات اسم القاهر لله عز وجل لانه قال وهو القاهر وجاءت بصيئة أخرى القهار كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فيستفاد من إثبات الاسم إثبات الصفه وهي القهار لأن كل أسماء الله كلها دالة على معنى واحد أو أكثر لأنها أسماء واوصاف فهي باعتبار تعيين الذات أسماء وباعتبار دلالتها على المعنى أوصار ولهذا نقول أسماء الله عز وجل ليس كأسماء بني آدم مثلا فإن بني آدم قد يسمى الإنسان باسم وهو من أبعد الناس عن, عن وصفه بخلاف أسماء الله من فوائدها إثبات الفوقية لله عز وجل لقوله فوق عباده وكما سبق أنها فوقية مكان وفوقية مكانه طيب أما فوقية المكانة فما أحد من المسلمين ينازع وهي الفوقية المعنوية أما فوقية المكان فقد تنازع المسلمون فيها على طرفين ووصف الطرف الأول يقول إنه سبحانه وتعالى في كل مكان في كل مكان في السماء وفي الأرض وفي الأسواق وفي المساجد وفي المدارس في كل مكان ولا أخفى ما يلزم على هذا القول الباطل من اللوازم الفاسدة كمخالفة النصوص مخالفة الفطر مخالفة العقول وصف الله تعالى بما لا يليق بجلاله وقسم اخر وقسم آخر العثم هذا قال لا يجوز ابدا أن نثبت أن الله بمكان لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ومعلوم أن هذا القول يعني العدم فإذا قلت إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا مرس فهذا هو العدم تماما ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله وهو من أقوى الأمراء والسلطين في المشرق قال لمحمد من فورك لما سأله عن عمول الله وقال إنه لا نقول فوق ولا تحت لأخ قال بين لي الفرق بين إلهك والعدم أو كلمة نحوها وصدق رحمه الله قلنا أنهم طرفان ووسط الوسط الذي هدى الله إليه سلف الأمة وأئمة الأمة وأهل السنه أن الله تعالى في مكان فوق كل شيء لكن ليس معنى ذلك أنه في مكان يحيط به مكان كما نحن الان في المسجد تحيط بين جدار المسجد لا في مكان فوق فضاء، لان ما فوق المخلوقات عدم ما فوق شيء حتى نقول الله أحاط به شيء من مخلوقاته فهو فضاء عدمي والله تعالى فوق كل شيء وهذه الفوقيه فوقيه المكان دل عليها الكتاب والسنه فلنسال نريد دليلا يا عبد الرحمن بن جمعه من القران على فوقيه الله عز وجل فوقيه المكان, فوقية المكان. نعم فوق سبحانه, في في سبحانه من السنه <تصفيق> نعم من السنة الفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في في حجة الوداع كان يشير يقول الله يشير حل... حل... كان يقول اللهم اشهد يرفع أصوات السنة ثم ينقطها إلى الناس يردها إليهم. طيب. كذلك أيضا من أدلة علو الله الدليل العقل يحيى لأن العلو هو يعني أكبر من السبب. سفة كمال أليس كذلك والله تعالى موصوف بسفة كمال فلازم أن يكون لازم أن يكون عال ولأن ضد العلو السفل لأنهما متقابلات فإذا عدم علوه لازم ثبوت سفوله وهذا مستحيل الله عز وجل الكطرة شراف هذا الإنسان جد في النفس و... إذا ضيق عليه واشفى ذلك ارتفاع قلب من السماء نعم ان الانسان كلما دعا يجد من نفسه ضروره بطالب العلو ما قال يا الله الا يجد قلبه يرتفع للسماء السماء بدون اي دراسه وبدون اي تعليم فهو دليل فطري حتى قيل ان البهائم تقر بذلك وفيه الحديث الضعيف ان سليمان بن داود عليهما السلام خرج مرة يستسقي أن يطلب نزول المطر فوجد نملة مستلقيه على ظهرها رافعة قوائمها للسماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنعنا لزق فقال ارجعوا فقد دعيت سقيتم بدعوه غيركم هذا الآثر الضعيف لكن ما يستبعد أن البهائم العجمة تعترف علو الله عز وجل فتبين الان ان تلالة الادله كلها الكتاب والسنه والعقل والفطره وهناك إجماع متفق على لهذا متفقه على علو الله تبارك وتعالى علو مكانه وليس فيه اي نقص واما تسجيل المنكرين على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحابه والنبي والصحابة بأنه يلزم من ذلك أن يكون جسما فنقول إلى إذا لزم هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فليكن وما يضرنا إذا لزم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له ذات مخالفة لذوات المخلوقات من كل وجه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حتى في الوجود والحدوث مخالفة فإن الله لم يزل ولا يزال موجودا بخلاف غيرهم من المخلوقات فهو حادث بعد ان لم يكن واي ضرر؟, أي ضرر في هذا لكن اياك ان تتصور هذه الذات العلميه لانك لا تستطيع ان تتصورها بصوره مطابقه اطلاقا كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما طيب من فوائد الكريمة الكريمه اثبات العبوديه لجميع الخلق لقوله فوق عباده وهذه العبوديه عبوديه العقودية الكونية كل الخلق عباد الله عز وجل يفعل فيه ما شاء ولا يمكن لأي واحد بر أو فاج مؤمن أو كافر يستعصي على ربه عز وجل من هذه الناحية ومن فوائد هذه الآية الكريمه إثبات اسم الله بل إثبات اسمين الله الحكيم والخبير وما تضمناه من صفة فالذي تضمنه الحكيم صفتان الاحكام والحكم وان شئت فقل الحكمه والحكم وقد سبق في التفسير ان الحكمه هي وضع الاشياء في مواضعها اللائقه بها قال بعضهم ان الشرع ما امر بامر فقال العقل ليته لم يامر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينه عنه لانه لانه وان الشرع ونواهيهو مطابق التمام للحكمة. كذلك الأمور الكونية كلها مطابقة للحكمة. كما سبق في التفسير. بالنسبة للحكم ايضا حكم الله نوعان شرعي وقدر أو شئ قل كون. وهي ايضا موافقة للحكمة. وذكرنا أن الحكمة في التفسير نوعان حكمة غاية وحكمة الغاية وحكمة الصورة. الغاية أن كل ما قضاه الله كونا أو شرعه فإنه على وفق الحكمة والغاية منه حكمة أيضا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات وصف الخبرة لله عز وجل ويالعلم في بواطن الأمور يترتب على إيماننا بهذا أولا أن نستسلم لحكم الله الشرعي كما أننا مستسلمون لحكمه القديم وأن لا نكلف أنفسنا إلى على الحكمة فيما لا تدركه عقولنا بل نؤمن ونسلم وكذلك يقال في الأحكام القدرية تؤمن بالله وتسلم لقضائه إذن يستلزم من جهة المنهج والمسلك أن الإنسان يرضى بالحكم الشرع لا يقول ليته لم يحرم أو ليته لم نوجب وكذلك القدر يستسلم له كذلك من الفوائد المساكية ومنهجية أنك تستلزم أو تلتزم بأحكام الله الشرعي لأن الحكم له والحكمة فيما شرع فلا مناص لك عن أحكام الله الشرعي طيب وهل هذا يمنع من أن نسأل عن الحكمة؟ لا يمنع لكن بشر أن نستسلم تماما قبل معرفة الحكمة أما أن لا نستسلم إلا إذا عرفنا الحكمة فهذا غلط عظيم وبالنسبة للخبير متى علمت أن الله سبحانه وتعالى خبير بكل شيء نقع منك فإنك سوف تخاف من مخالفة الله عز وجل وسوف ترغب بالقيام بامر الله لنك تعلم أنك لم تعمل عملا إلا علم الله بك وهذه نتيجة مهمه جدا من يترك الزنا مثلا في مكان لا يطل عليه الله وبدون معارضه من المرء والنفس تدعو لذلك من يترك هذا في مثل هذه الحال الا الا مؤمن يعلم ان الله يراقب وتامل في قصه يوسف عليه السلام دعته سيدته الى نفسه في مكان خالي ولا يمكن الوصول اليه لانها غلقت الابواب وهي امراه العزيز ستكون على على جانب كبير من الجمال او التجمل ولما همت به وهم بها رأى بهان الله عز وجل اي ما في قلبه من الإيمان فانصرف عنها وتركها خوفا من الله تبارك وتعالى وقال الله في ذلك كذلك اي كان الامر كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله منهم رجل دعتهم رأى ذات دعت منصب وجمال فقال إني أخاف الله فالمهم أنك متى امنت بعلم الله عز وجل بجميع أحوالك وبما في قلبك فإنك لن تخالفه فتعصيه ان كيف تخالف الله عز وجل وتعصي, وتعصي وهو يعلم هذا لا يقع إلا من من ازغله الله قلبه سماع نعم احسن الله أشكر عليك أن عليك النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره جده نعم جهله ما شيء جوعه حتى ما لا الرؤيا قد تكون بصريه وقد تكون علميه الشيخ وهذا لا, لا لا لا برهان رب ربي ما راه شيء اما قوله ان يتماثل له ابوه وما اشرح ذلك ما هو صحيح نعم عليكم كنتم في كنتم في في المكان أنه فيها المسلمون. فهل بأن الله لهم نعم هم الان ينتسبون للاسلام ينتسبون للإسلام ولذلك يعدون من الفرق الاسلاميه وبعض العلماء رحمهم الله أخرج الجهنية من الفرق الإسلامي لكن هذه مشكلة يعني لو كنا بها يوجد فيها ناس ما نستطيع أن نحكم عليهم بالردة نعم يا سليم والله عنكم شيخ فالنسبة لهذه البهايم يا شيخ أعلم من الله يعلم أنه طيبي يعلم ويفهم ويعلم صدفي وكذا بيشير رأيت ناقة هين نعم وشدة الولادة ترفع رأسها لهو لا لا الحين الله نعم ما أدري وش هي مقصودة لما كان خاب المكانة وخاب وها النصيحة الحين كنا بيني ديا لا طرفة في الرأس يعني أبو الله بلي وش مقصودة الله هو هل ما يستبعد ما يستبعد إن إنها يعني رفعت رأسها إلى ربي عز وجل لما نحن نفتح رأسها من راسها من لجنبها رأسها للشر ولم إنها خلت شوي قالت برأسها هذا ما يستبعد لا يستبعد نعم حشرة كال كالجراد، وتقف الإنسان يقف يدعوها يتمد يده كذا، تقف على قدميها، على رجليها. وتمد يدها كذا وتقف على صيستها. إلى أذن أحد. لا، واقفة كذا رأيتها في سفرها. إيه. وهي تقف ويدها مقوعة. بدون أذية؟ بدون شيء. سبحان الله. أن الجعل تعرفون الجعل واضح. اذا احد هذا وقف على, على رجليه ورفع نعم هذا مشاهد كيف يعلم اي السلاح السلاح الذي معه جدا <تصفيق> ما فهمت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى قل اي شيء أكبر شهادة يعني قل يا محمد لهؤلاء المكذبين لك اي شيء اكبر شهاده فان اجابوا فصم وان لم يجيبوا فقل انت اجب قل الله يعني اكبر شهاده شهيد بيني وبينكم سبق الكلام عليه على ارابيع وذكرنا ان شهاده الله لرسوله بالحق نوعان فقوليه وفعليه قال واوحي الي هذا القران ايضا تكلمنا عليه وبيننا معنى القران وأنه مصدر إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول لأنذركم به ومن بلغ فمن برأه هذا القرآن فكأنما خاطبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى يوم القيامه لأنه قال لأنذركم أيها المخاطبون ومن بلغ لا لتشهدون أن مع الله آلات أخرى هذا الاستفهام للإنكار وهو استفهام داخل على جملة مؤكدة مؤكدة بان ولا هياك قوله تعالى قالوا ائنك لانت أنجوس همزة داخل على فم مؤكدة بإنا ولا أإنكم لتشهدون تشهدون أن مع الله آل هذه أخرى يؤكد أنهم شهد أن مع الله آل هذه وينكر عليهم هذه الشهادة لأن هذه اكذب شهادة ولقد قال هؤلاء أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء معجّب وانطلق الملا منهم أي ان يمشوا دعوا هذه الدعوة لا تغرنكم واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. ما سمعنا بهذا في الملة الاخره إن هذا إلا خلاق إلى آخر قل لا أشهد يعني ان شهدتم فأنا بريء منكم لا أشهد ان مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد كرر الأمر بالقول لاهميه الموضوع فامر اولا بنفي شهادته ثم امر ثانيا باثبات شهادته ان الله اله واحد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما فيه بريء البراءه بمعنى الخلو ومنه ابرا الرجل غريمه اي اخلاه من الدين الذي عليه فمعنى بريء مما يشركون اي اني خلي مما تشركون فانبذه ولا اقرب به وقول مما تشركون نعم كل ما يشركون به فان قال قائل هل هو بريء ممن يعبدون عيسى نعم من هل هو بريء من عيسى الجواب ان نقول ان عيسى عليه السلام لا يعتبر منه الرسول عليه الصلاه والسلام وبناء على هذا فاما ان نجعل ما مصدريه ويكون المعنى بريء من شرككم واما ان نجعلها موصوله ويستثنى من ذلك من يعبد من دون الله وهو صالح من الانبياء والملائكه وغيرهم وهذا نظير قول الله تعالى ان الذين تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لما نزلت هذه الآية احتج المشركون على النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقالوا إذن عيسى من أهل النار لأنه يعبد من دون الله أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه